بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سأيكم لشث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 فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأن نارا تذوى لا يصلها إلا الأشقى <سؤال> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأثقى <سؤال> الذي يؤتي ماله يتزكى